ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب ما قطعتم للينة أو تركتموها قائمة على أصولها أو تركتموها قائمة على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 والله على كل شيء قدير ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله ولرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وبه السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء لكم وما هم الرسل فخذوا وما ناكم وما ناكم واتقوا الله إن الله شديد العقاب للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلاً من الله وربوانه ويصرون الله ورسوله أولا هم الصادقون، والذين تبوء الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أتوه، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، وَمَن يُقَشُّحَ نَفْسِهِ فَأُنَايِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ